حينما يتذكرون عظمة الله تخرجباههم لله جل وعلا ذلة وتوبة وإنابة كلهم يقول رباه اغفر لي رباه اغفر لي رباه تب علي حينما خرج ذاك الشاب عصما من عصى الله الله يا شباب الله يا شباب لطالما نسيناه لطالما أعرضنا عنه لطالما تكبرنا عليه ينادينا منادي الله خمس مرات في اليوم والليلة ننام ونصحو بل ونذهب ونسافر كلها أحوال حرب على الله جل وعلا حرب على الكريم حرب على الرحيم يخرج ذلك الشاب يا شباب أرجوكم اسمعوني أقسم بالله العظيم إني أحبكم والله ثم والله كم من شاب يأتي أحدهم لا يصلي ويرجو رحمة وأحدهم بغى على أبويه وأحدهم ما أمسك القرآن في حياته كلها والآخر يقول يا شيخ والله ما بقى معصية ما سويتها عصيان كبائر فواحش يا شيخ هل يغفر الله لي؟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 وستترك لوحدك حبيبي حفرتك تحفر وأنت لا تزال تعصي قل لي بربك كيف تلقى الله قل لي بربك ماذا قدمت لله قل لي بربك لماذا دعوناك إلى هذا الملتقى خوفا عليك أهل المخدرات ينادونك أهل التفجير ينادونك أهل الفساد ينادونك أهل الكبائر ينادونك يا حبيبي أجب رب الأرض والسماوات يا غالب الله يناديك الله جل وعلا جل وعلا يناديك قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله